يعود بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات، فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، إذ جاءهم، فقال لهم فرعون إني لا ظنك يا موسى. مسحورة قال لقد علمت ما زلنا أولئك إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لا ظنك يا فرعون العول مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنا فأغرقنا ومَا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِ قِيْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَعْذَبْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّالِ وَمَا جئناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا انفرطناه لتقراه على الناس لتقراه على الناس على مكفر ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل يهم يخرون للأذقان سجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون وي.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 قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دابل دابل دابل دوت ملامح دوت